بارحة. فلعلنا نرجع ونستمع مرة أخرى لقراءة أخينا الشيخة بعبيدة المقرر ثم نواصل ونكمل ما بقي معنا إن شاء الله تعالى فليتفضل جزاؤه الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ الصفا والمروة مَن سَوَّى وَالْمُرَّةَ مِيَ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ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 وتصريف الرياح والسحاب المسقر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله آدادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 ولا يهتدون نعم حسبك جزاك الله خيرا وبارك فيك وطيب أنفاسك أوليك وعلي أياه شيخنا الحبيب مبارك الله فيك نعم نواصل إن شاء الله تعالى توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب قال المصنف قولوا تعالى من الذين اتبعوا اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبعوا يعني تبرأ الذين اتبعوا وهم المتبوعون من الذين اتبعوا وهم الاتباع لهم او المقلدون قولوا تعالى اذ من الذين نعم إذ تبرأ الذين اتبعوا هنا اتبعوا لعل في خطأ في التشكيل في قول الله تبارك وتعالى هنا إذ تبرأ الذين اتبعوا ليس اتبعوا وذكر الله قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب قال من الذين اتبعوا فيهم قولان يعني الآية أحدهما أنهم القادة والرؤساء قالوا ابن عباس وابو العالية وقتاده ومقاتل والثاني أنهم الشياطين هم الأتباع تبرأوا من غيرهم قاله السدي قال ورأوا العذاب قال يشمل الكل العذاب يعني يشمل المتبوع والتابع يشمل الكل وتقطعت بهم أي عنهم الأسباب. قال وتقطعت بهم الأسباب يعني عنهم فباهن بمعنى عنهم. بس الفسأل به خبيرا فسأل عنه خبيرا. قال وفي الأسباب أربعة أقوال في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال وفي قوله الأسباب أربعة أقوال. أحدها أنها المودات جمع مواد يعني المحبة والصلة. وإلى نحوه ذهب ابن عباس ومجالد وقتاده والثاني أنها الأعمال وتقطعت بهم الأسباب يعني أعمالهم رواه السدي عن ابن مسعود وابن عباس وهو قوله وابن صالح زيد والثالث الأرحام رواه ابن جريج عن ابن عباس والرابع أنها تشمل جميع ذلك تشمل جميع ما تقدم يعني كل الأسباب التي يتواصلون بها في الدنيا طيب قال الله عز وجل اذ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة قال والكره الرجعة إلى الدنيا قاله ابن عباس وقتاد في آخرين الكرة إلى الدنيا. قالوا فنتبرأ منهم يريدون من القادة كما تبرأوا منا في الآخرة. كذلك يريهم الله أعمالهم. كذلك يريهم الله حسرة عليهم وما هم عليهم وماهم بخارجين من النار. قال والحسرة التلهف على شيء الفاك. وقيل الحسرة أشد الندامة. وقيل الحسرة أشد الندامة. قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا إذا هذه الآية إذا ربطناها مع ما تقدم لما تكلمنا عن مفهوم التوحيد في قول الله تعالى وإلاكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ثم ذكر بعد ذلك ماذا حجج التوحيد حجج التوحيد إن في خلق السماوات والأرض لغة سبع حجج في من حجج التوحيد الأفقية من آية الله الآفاقية التي في الأفاق والمشهودة المرئية على التوحيد فهي للعذر كما تقدم فهي للعذر كما تقدم قلت بعد ذلك الله عز وجل قال بعد ذكري هذه الحجج أي حجج التوحيد ذكر ربنا تبارك وتعالى قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا هذه شرحناها طبعا الأنداد هنا فسرت في أول البقرة لو تذكرون إما الأنداد هم الأوثان الأمثال واضح هذا كل يدخل في الأنداد وإما الأكفاء من الرجال فإذا فسرت بالأوثان والأصنام فهذا شرك العبادة ومنه شرك الشفاء والدعاء والوساط وإذا فسرت بالأكفاء من الرجال هذا شرك الطاع، واضح هذا شرك الطاع. وفي قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا حبارا مربانا مربما طيب هنا في الآية معنا الله عز وجل قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا طبعا هم الاتباع هنا اتباع للدين بل بالتدقيق والتحقيق هو اتباع في الكفر واضح واتباع لغير الحق باطل فقد يكون اتباعا حرما وقد يكون اتباعا بدعيا وقد يكون اتباعا كفريا هذه الآية تتكلم عن النوع اللي هو أشد الأنواع الاتباع مقتا وذما، هو الاتباع في الكفر واضح الاتباع في الكفر يسميه ناس تقليد المذموم أو يسمى شركة طاعة كله باب واحد هذا الاتباع الكفري قد يحصل بجانب شرك العبادة يعني أن الشياطين كانت لهم عبادة الأوثان وهم كانوا يستجيمون لذلك ويطيعونهم واضح فحصلت عبادة الشيطان لأنه هو الدائي لعبادة هذه الأوثان والتزيل الشرك بها وأيضا يحصل هذا نوع الثاني أن الاتباع الكفري كان في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله مما لم ينزل الله عز وجل به أمر نهي ولم يبعث به رسول إنما شرعت أهواء فكانوا يحللون ويحرمون بما يشاء ثم يتبعهم هؤلاء على ما أحلوا وعلى ما حرموا فهذا كله سيئ معنا أنه كله داخل في الشرك كله داخل في اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى ويدغل في قوله تعالى إذ الذين اتبعوا من الذين تبعوا وهذه فيها أيضا لما قال وراءه العذاب نحن قلنا وقع للكل يعني ليس هذا بالمعذور ولا ذاك بالمعذور هذا طبعا من المجمل الذي يفصل في القرآن يعني مشاهد الأتباع والمتبوعين جاءت في كثير من صور القرآن واضح فصل هذا المشهد طبعا هنا المشهد يوم القيامة يعني. يحصل منهم البراء والتلاعن ويحصل منهم الإكفار ال بعضهم بعضا يعني البراء من بعضهم البعض والعداوة لبعضهم البعض ويلعنوا بعضهم بعضا وكذلك أيضا يعني كل يلقي اللائمه على الآخر وهذا جاء في سورة الاعراف مفصلا وجاء في سورة إبراهيم عليه السلام مفصلا وجاء ايضا في سورة سبأ مفصلا وجاء في أو آخر الأحزاب مفصلا وجاء في سورة الصفات مفصلا في مشهدي يوم القيامة يعني كل هذا جاء مفصلا في القرآن وهذه السبع مشاهد على التنصيص أن هؤلاء أمروهم زينوا لهم دعوهم غروهم فتنوهم وإذا تتغير لهم الأوصاف فهنا سموا الأتباع المتبوعين وفي سورة أعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أولاهم لاخراهم فهنا سموا أول وآخر ونتابعوا متبع ترى هذه التسميات لها فوائد في التوصيف الحكم واضح وعدم الإعدار باعتبار الأتباع والمتبوع قد يتعاصر قد يتعاصروا ويكونوا في نفس الزمان ونفس المكان هذا يأمر يستجيب هذا نوع من الاتباع الذي أبانت عنه صورة الأعراف هو أنه في أتباع لا يتعاصروا يعني ليس شرط الأتباع أن يتعاصروا واحد يشرح الضلالة والآخر ينشأ عليها شوف القرآن هذه مهمة جدا لك هذا التفقه في كتاب الله لأنك أنت اليوم يأتي ممكن بعض الناس يقول لك أولئي نشأوا في بيئة جهمية أو بيئة قبورية أو بيئة علمانية وليس هم السبب بل أباء هم السبب فيريد أن يجعل العذر للآخرين فهنا تأتي سورة الأعراف قاطعة لهذا اللجج قاطعة لهذا التوصيف الباطل واضح الله عز وجل يقول كلما دخلت أمة لعنت أختها. كل يعني طيب. حتى إذا ضارقوا فيها جميع اجتمعوا قالت أخرىهم لأولاه. المتأخر للمت... للأول السلف الأول، الشارع البدر قال قالوا هم يشكونهم إلى رب العالمين. ربنا هؤلاء أضلونا. إذا صورة البقرة هنا الذي مر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هذه قد يتعاصر وقد قد لا يتعاصر. الذي في الأعراف نصا في ناس ما تعاصرت وإنما أول شرع ضلاله والثاني سار على آثارها فلما يدخل جهنم بها هو الآن وثق بهم وإذا كلمتهم ممن على بدع مكثرة من هؤلاء ماذا يقول لك؟ ويقول لما الأمة كانوا على هذا المذهب شوف ابن السمكي في طبقات الشفعية الكبرى لما أتم كلمة ابن تيمية طبعا هي كلمة الهروي صار دم الكلام لما قال عن الأشاعرة مخانث أو إناث المعتزلة سماه فقال السبكي في معنى كلامه إذا كان الرازي وجويني والغزالي وسمى أسماء أعلام الأشاعرة الكبار قال إذا كان هؤلاء مخانث فليس بعد النبي والصحابة في الأمة ذكر شوف التعظيم هو لا يتصور أن هؤلاء يضلون هذو أذكياء هذو حذاق حتى لا ينظر لهم طبعا كل واحد لما يعظم أوله وسلفه الفاسد فلما يدخل جهنم بسبب ما قلد فيه واتبع فيه الأثر الفاسد يقول ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب يعني كل بما كنتم تكسبون هذا في ما يتعلق في من لم يتعاصر في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام المشهد الذي في سورة إبراهيم والشيطان شارع الكفر وسان الضلالة والفاتي اللي بني آدم والإنس والجن عن السراط المستقيم وقال الشيطان لما قضي الأمر قال الله عز وجل قبل ذلك وبرزوا لي, لي جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انتبه للوصف الضعفاء يعني هنا في ضعيف وفي مستكبر طبعا الضعيف هذا الضعيف ماذا الضعف هنا هو ضعف العقل والمنصب يعني هو إنسان في من يفكر له في ماذا من يفكر له ووثق بتفكير غيره هو جالس واضح ما يسميه اليوم جماعة من العاذلية يسمونه الذي لا يستطيع أن يستدل المغرر به الملبس عليه المفتون بعضهم يعبر بعض العبارات المقلد يقول لك المقلد نكفر الداعية ونفسق المقلد يقول لك هذا المقلد في الضلاله هذا المقلد في الضلالة ربنا سمه الضعيف الآن في موضع صورة في إبراهيم عليه السلام ماذا قال الله وبرزوا للي جمع كلهم فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم شوف اتماع حاضر فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا اجزينا أم صبرنا ما لنا من محص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرتم بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إذن هذا مشهد مهم جدا استحضاره وفقه يعني تروح الموضع آخر في صورة مثلا الذي في صورة, الذي في صورة سبا في آخرها والله ويوجد في صورة غافر بعد ذلك طبعا مشاهد كثيرة لكن الذي في صورة سبأ المعنى الذي بهه معنى مهم جدا أيضا ما نتكلفه وقال الذين كفروا من بهذا القرآن ولا بالذي بين يليه ولو ترى هذا المشهد إذا الظالمون نفس الاسم لم يفرق القرآن بين المقلد والمقلد سماهم ظالمين ولو ترى إذ الظالمون يعني الكفار هنا موقوفون عند ربهم يرجع بعضه إلى بعض القول حوار وجدال وخلاف كلاس يقول الذين الصدعف للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين هنا الصدعف سين والتاء للتقوية في سورة إبراهيم قال فيقول الضعفاء هنا قال الصدعف هناك باسم الفاعل هنا بالفعل المفيد المفيد إلى أن ماذا زيادة أن في من الصدعف مقارا يعني القهر هنا ليس الإكراه ولكن هو الإلزام الإرعاب التخويف المجرد فهمت الهيمنة التسلط القهر مثل ما كان في العون متسلط على آله وعلى قومه ف... في بعض الناس هذا الدينه قلت أنا لست م... ما عندي باش نواجه كذا ونواجه كذا وفهلي. خوفه المجرد من حصول أشياء أو من ذهاب أشياء إذا التزم التوحيد هذا يكون له سبب أن يقلد الرؤوس على بطلهم فيقولون لهم لولا أنتم أنتم المانع، يعني بتخويفكم وإرعابكم لولا أنتم لكنا مؤمنين هذا المصارف يقول للمستكن كل لولا أنت كنت موحد أنت كنت تمنعني أنت تسم قانون ممنوع كذا هذا الوجود اليوم يمنع كذا من عنباته هذا قانون العلمانين فواحد لن قانون طبق عليه ولا جري عليه هو مجرد يسمع انه سن قانون عام في تجريم شيء من الدين يلتزم يلتزم بهذا الامر المجرم خلاص فاذا جرموا تكفير من كفار الله ورسوله بحق صار يا من جريعا التكفير بحق ويدين لا احد كلمه ولا قالوا إيش في قلبك ولا هو المطلوب منه الاظهار لانه لك عذر في الاخفاء فالاضهار هذا يسقط مع العجز لكن هو مع نفسه يدين في الظاهر والباطن والخلوة والذهاب والإياب يدين بأن هذا الأمر ها على ما سنه مشرعه في عوام كثير إلا من رحم الله وعصم على هذه القضية في يوم القيام يقول لولا قانونكم لولا أنتم وجود تسلطكم علينا لكنا موحدين هذا اللوم عليهم يعني يرد عليه المستكبر قال الذين استكبروا للذين صدعفوا أنحن صدبناكم عن الهدى بعد إذ يعني تلقون اللائم علينا بل كنتم مجرمين وقال الذين صدعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اي مكر في الليل والنهار المكر هنا يعني نكر أضيفة تفيد العموم يعني جنس المكر كل أنواع المكر المكر هو التوصل إلى الشيء بطرق خفية فهمت؟ فأنت فأنتوصل للشيء بطرق خفية يخوفوا يرغبه يرعبه يرهبه يفعل معه كل أنواع المكر حتى يصرفه عن اصل الدين وما خلق من أجله بل مكر الليل والنهار إذ أي حين تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أن داد وأسر لما رأوا العذاب هذا النوع ذكر ربنا في صورة سبأ الذي في سورة فاطر في سورة صفات حشور الذين ظلموا أزواجههم شوف هنا الأسماء تغيرت لكن المعاني تثري في كتاب الله حشور الذين ظلموا هذا فعل الظلم وأزواجههم من أزواج من الذي يعني هنا هذه يعني معنى خطير ومهم جدا الظالم معلوم مشرك طيب من أزواجههم أزواجههم هم أشباحهم وإذا النفوس زوجت كل نفس تحشر مع النفس التي هي على نفس من فالسني مع السني والرافضي مع الرافضي والبدعي مع البدعي والجهمي مع الجهمي والزنديق مع الزنديق وكل كافر مع شكله ولونه واضح هذا معنى الحب حشر فيحشر كل واحد مع الملة التي وفقها وها واحد يكون على مللها م فيحشر مع الموحد الموحدين إينها حشر الذين ظلموا أزواجههم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لتنصرهم بل هم اليوم مستسلمون يعني كل واحد ما عنده عذر ولا جدل ولا يتكلم ويصاق سوقا إلى جهنم بعدين قال ربنا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يعني الظالمين والأشباه الذين تشبهوا بهم على ملتهم في الكفر قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني من جهة الدين كنتم تفتنون بالشبوات لذلك كان آية الصفات فيها خصوصية وهو من فتن بالشبوات ما با تقدم عام ممكن يفتن بالشبوة ممكن بالشعوة ما با المقر الليلي والنهار قلنا جنس المقر هذا المستكبر ممكن يفتن المصادع بشبهات ها علماء سوء وحط له منهاج عالمي وكذا وعلماء ويخرجوا عليك وناس ويصرفوك على التوحيد مشارك وممكن لا يصرفوك بالشهوات، ممكن يصرفوك بالرغبة أو بالرغبة أمر عام لكن في الذي في الصفات خاص بالدين بالشبهه فقط إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان, لكم علينا وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إن لذائقون فأغويناكم لبسنا عليكم بالشبوات إن كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون بل عليكم واحد يسمع القرآن وضوح الحجة يقتنع بفرع يقوله المجد بن تيمية الزنديق الجهمي بأن الداعية إلى الكفر كافر ومقلد فاسق فرع يقول رجل جهمي يصدق ويعجم الفرع للحديث هذا القرآن واضح إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين من جهة الدين أرجع للتفسير ما أقول لك هو في التفسير كنتم تأتوننا عن اليمين كنتم تأتوننا من جهة الدين لا تأتيني من جهة دنيا شهواتها لا من جهة الدين شبهات تلبس عليك فقال ربنا بعد آيات فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمشرمين بعد آيات طبعا هذا العالم السوء والمقلد به في الباطل لا في فتنة أخرى فتنة الصديق مع صديق في اثنين أصدقاء وهذه أخص من الأولى يعني ممكن يقول لك عالم جاهل بالشباب طيب لو واحد وصديقه كان يفتن بعضهم بعضا في الباطن وعد نجه الله من فتنة الصديق السوء طبعا هذا موجود سرق فرقان ويوم يعد الظالم على يديه هنا في السورة فأقبل بعض من بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين يطلع عليها هو كان عنده قرين في الدنيا كان ينكر أمامه البعث يقول لا في بعث ولا أي شيء أرحام تدفع وأرض تبلع لا يوجد بعث فهذا الصديق المسلم نجاه الله من هذه فتنة يقول هو ادخل للجنة وبعد ما من الله عليه بالجنة ونعيمها ورأى عين اليقين وميراث مصدق تذكر صديقه مكان يقول له في الدنيا تقول عليك ضعك من هذا الطريق هذا كذا عيش حياتك كذا كذا إلى آخرين من فتن ونحوه فقال له إني كان لي قرين يقول أنك لمن المصدقين يعني يقول له أن تتصدق البعث شوف الاستفاة من الشك أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون يعني مجزيون محاسبون فهو يتكلم قال هل أنتم مطلعون طبعا أهل الجنة ينظرون لأهل النار ويعرفونهم وذن من الله لهم فاطلع يعني الموحد نظر في النار فرأه أي رأى صديقه لكان يفتن فيه في سواء الجحيم يا الله رآه في جهنم وتوسط جهنم ويتحرقه ويراه قال أي الموحد تالله إن كت لتردين أي تهلكني فقرات يعقوب إن كت لترديني إن كت لترديني أي لتهلكني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أنا معك الآن في سواء الجحيم فمرد رد ما كان يقول له في الدنيا بعدما رأوا عين اليقين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين يقول ربنا إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ما الجريمة التي ارتكبها هؤلاء المقلدون إنهم يقول ربنا العلّة الآن كأنه قال لأنهم لأن هذا العذاب شديد مفصل الآن يبيلك الجريمة التي اقترفوها إنهم ألفوا وجدوا أباءهم ضالين وجد أباءه مشرك قبوري علماني ديمقراطي خرافي جامي أي من لكفرهم فهم على آثارهم يهرعون يسرعون متسابقون، لا يلون على أحد والرسل تدعوهم والحجة تدعوهم والميثاق يدعوهم وما أنزل الله عز وجل من بيناته الهدى يدعوهم ولكنهم معرضون ولكن القوم معرضين عن الهدى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين وإذا نظرت في القرآن على هذا الصدد ستفهم أن خطاب القرآن كما قلت في درس الأمس في العقيدة خطاب يزيدك يقينا هذا رقم واحد أنه كلام الله عز وجل أنت ما تقرأ في كلام بزيد ولا فلان ولا فلان من الأسافي مما لا يقدم قوله ولا آخر أن تتقرع كلام الله سبحانه وتعالى. ما يقول قال طيب لو ترجع للآثار ما أقول لك هو في الآثار. اللهم الحمد الذي مر مررن علي وما أقول لك هي هي هي أبوات إخ إخبار وفيها أحكام فيها أسماء الأحكام يعني مستحيل واحد يقول لك لا هذه كفر أصلي ما ما تدخل في المسلم لا لا أبداً يا تختار يا كان تختار هذه قاعدة فاسدة بالاستدلال ولذلك أجمع السلف. في الاستدلالات أن آيات نزلت في الكفار أنزلوها على من على مسلمين فما بالك بالمشركين بمن ينتسبون إلى الإسلام لما نجد علي رضي الله عنه ينزل آيات في الكفار في الخوارج ليس موضع ولا موضوع من ثلاثة ولما نجد يحكي ربنا أو يذكر لنا ربنا سبحانه قص قصة أصحاب السبت فيأتي بعض السلف ويقول هذه الآية في أهل الارجاء خذون عرض هذا الأدنى وقولون سافر لنا وضع قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر أبو الجوزاء يقول هذه في الإباضية مع أن الإباضية يوم نزلت ايه في المنافقين لم يكونوا موجودين وهذا استدلال كثير عند السلف بل رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن ربه آياته والمفسر عن الله ذكره الذي أنزله للعباد وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه لما جاء كما في الصحيحين إلى بيت, عائشة إلى بيت فاطمة والحديث الحديث علي رضي الله عنه عليه فدخل عليهم فجلس بينهما ثم قال امرهما بالصلاة فقال علي يا رسول الله إن انفسنا بيد الله فإن شاء بعثها وإن شاء قبضها فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ يقول علي لما قال له علي الله الله عنه ان قالوا يقول وكان الله يقول شيء جدلا هذه ان الله يقول ان الكفار سياقها يعني ومعلوم يقول ان علي لم يقل عنه الله يقول الله يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم الله ان الله يقول ان الله وجه يعني الله لما ان الرجل يقول ان الله يعني فنزعها وقال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون مع ان الايه في الكفار في اواخر يوسف ما ياتي احد يقول لا لكن السلف كان عندهم فقه مختلف تماما عن فقه اهل الزمان المتاخر الا من رحم الله و وان القران وعنده على, على تنزيلين اما ان ينزل مطلقا وهو في من فعل مثل الفعل واما ان ينزل نزولا عاما أي في الوعيد وقد ينفذ إذا شاء ربنا لكنه لا ينفذ كنفوذ الكافرين ولكن قد يؤذب الإنسان به ويلحقه من المقتد بقدر ما خالف وهذا الذي استعمله السلف في أهل البدع والمعصية حينما استدلوا عليه في الكفار أما ما قاله عبد الله بن عمر في الخوارج المارقة أن مشرار الخرق شرار الخلق عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فأنزلوا على المؤمنين يعني في التكثير لا في عموم الذم والمقت والتقبيح لبعض الأفعال من وجه النونة وجه ولا أنه إذا وجدنا من فعل مثلا فعلهم بل شر من فعلهم فهذا باب يدخل في الوصف يعني إذا كان واحد فتن صديقة بالبعث بسألة من أصول يوم الآخر فكيف بمن فتص صديقة في أمر عبادة الله وحده شريك له او فتن الصديقة في باب صفات الله رب العالمين لا شك أن الذي يفتن في الإيمان بالله أشد ممن يفتن في الإيمان باليوم الآخر وكلهم كفر فلذلك من باب أولى لو شخص فتنه وصاحبه في توحيد الله لكان أولى بهذا الذنب الذي كنا نسمعه ولو نجى الله تعالى رجلا من هذا الباب لكان أولى لأن هذا الرجل يفتنه في باب من أبواب يوم الآخر فهمت؟ فهذه نقاط ينبغي تأملها والنظر فيها وهذه التي تبعث أن الإنسان يهتم بنفسه ويهتم بنفسه يعني أن يراع أن يحطها العقيدة الصحيحة حتى لا ينفث إليها ال لا ينفث الباطل وليعلم أن العقيدة ليست للمساومة ليست العقيدة تأخذ وعطي للمساومة أو العقيدة يعني باب من تدرسه نظريا وتمضي لا العقيدة هي المحرك الحقيقي لكل العمل. الصلاة والزكاة والصوم والحج وكل الأعمال القلبية والظاهرة والباطنة كلها محرك العقيدة عندك عقيدة صحيحة قوية متينة بإذن الله تعالى أعمالك كذلك يوم تضعف العقيدة فتصير مهترة مهتكة فحينئذ أعمالك ستبنى على هذا حتى ولو كان إنسان ذا اجتهاد في الأعمال الجوارح الظاهرة وعقيدته متهتك فإنه لا ينفعه ذلك علم أنه هذا استدراء الشيطاني فهمتها؟ هذه نقطة انتبه لها لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال كما ذكرنا هنا في الآيات نعمرأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو أننا لنكرت فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريه الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار هذا تقرير وما هم بخارجين من النار سبحان الله حكم الله آمنوا به وصدقنا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض قول الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا قال نزلت في ثقيف وخزع وبني عامر بن صعصع حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام فحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام حرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام قولوا تعالى وهذا جاء أيضا في صورة المائدة وكذلك صورة أنعام فصل تحريم والتحليم أكثر وحقيقة التحليم وتحريم الذي يوقع في الكفار هو كفر من وجهين فيه الوجه الأول أنه حرموا ما أحل الله وأحل ما حرم الله والوجه الثاني أنه مدعو أن ذلك من عند الله وضع ولذلك إذا قيل التبديل والشرع المبدل عند السلف فيعنون به هذا المعنى يعنون به أنه شيء يحرم أو يحلل ويضاف إلى الله ففي كفران كفر التحليل والتحليم من دون الله وكفر الثاني نسبة هذا الكفر إلى الله ومنه قول تعالى ويأتي معنا أمثلة كثيرة إن شاء الله منه قول تعالى وإذا فعلوا فاحشة هذا الفاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا هذا التقليد والله أمرنا بها عياثا بالله هذا الكفر فالاول استحلال المحرم قيل الزينة في السر قيل الطواف عريانا هذه فاحشة هذا كفر استحلالوا لهذا ثم يقول والله أمرنا بها هذا كفر ثاني قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا, ما لا تعلمون إذاك ربنا قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فهذا افترى على الله الكذب قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وإذاك في هذا يعني طيب هذا قال ثم قوله تعالى ولا تتبع خطوات الشيطان قال خطواته سبيله ومسلكه ويجب خطوة اتباعهم خطواته واتباعهم خطواته أنهم كانوا يحرمون أشياء قد أحلها الله ويحلون أشياء قد حرمها الله وهذا المحل الذي وصل لي أولئك بتزيير الشياطين في الصلاة وصورة أنعام تفصيلا عظيما وإذا كان يقول ابن عباس كما في الصحيح من أراد أن يعرف سفه العرب فليقرأ الآية من قولي تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم حرموا ما رزقهم الله افتراعا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ما بعد هذه الآية بيلك جهل العرب وكيف فتنوا طبعا هذه مسألة ضاربة في العمق والجلال حيها لأن العرب بطبيعتهم بعد عمر بن الحي طبعا أنه هو أول من حرم هذه الأشياء وسيب السوائك في الحديث ونصب الأنصاب يعني الأصنام لكن العرب قبل ذلك وبعد ذلك يعني قبل ذلك كان هذا ظاهر فيه أنهم كانوا يعني العرب لأن من عمر بن الحي إلى النبي ستة أجيال إذا ببعث النبي أو ميلاد النبي ثم مبعثه صلى الله عليه وسلم ستة أجيال فالمقصود أن العرب بطبيعتهم لم يكونوا أهل فلسفة العرب لم يعرفوا يعني العالم داير بالعرب حين يعني وجود العرب كقبائل كان لهم ميزات خاصة من الميزات أن العرب لم يكونوا أهل عمران أو أهل عمران صحاب مباني شاهقة وقصور عظيمة إلا ما ندر في الحيرة تقليدا للفرس أو الغساسين تقليدا للروم اما عموما العرب لم يكونوا اصحاب قصور ولا اصحاب عمران ظاهر كانوا أصحاب تقري يجلسون يجتمعون أو ينتقلون بوادي لكن لم يكونوا اصحاب ولم يكونوا أصحاب فلسفه يعني يعني يفسرون ما معنى الفلسفه يعني يفسرون الاسئله الوجوديه بالتفسيرات العقلية المجردة مثل الفرس كان عندهم فلسفه الهنود كان عندهم فلسفه الصينيين كان عندهم فلسفة فراعنا كان عندهم فلسفة بل اليونانيون فلسفتهم مؤخوذة من عند هؤلاء فهؤلاء كان عندهم فلسفة إيش هي الفلسفة؟ يعني يطرحون أسئلة من خلقنا؟ لماذا خلقنا؟ ما المصير؟ تفسير الكون من حيث الخلق العرب؟ كانوا سالمين من الأجابات الفلسفية الضاربة في الأمم وإنما كان عندهم إيجابات إما على فطرة وسلمة لهم مجمل توحيد الربوية وإما أنهم يهرعون إلى التقليد المذوم قل وجدنا أباءنا على أمه وإنا على أثارهم مقتدون خلص. هذا العربي يجيبك لكن مثلا اليونان خاصة المبعى أفلاطون وكتاباته التي أثرت كذا حتى أن رسطه كان له وكان يأمره اسكندر المقدوني كما يذكر صاحب إخبار العلماء أن اسكندر المقدوني لما غزا بعض الغزوات وقالوا له أن أرسطو بدأ يدرس علم الأسرار فنهاه قال ما تدرس هذا العلم نحن نريد يكون حكر لليونان فقط لا يؤخذ إلى الناس فقال نحن ندرسهم هذا الأمر ولا نعطي لهم حقيقة أو كلمة نحوها فالشيء أنه كانوا يفسروا للناس لأشيء بالأمور التجريبية العقلية الصعبة العرب كانوا أهل بساطة في الكلام أهل بساطة يعني, يعني كما قال ربنا أميون فهمت يعني على في في من الأولى على المبادئ الأولى لا يتكلفون الخطاب ولا يتكلفون الجواب ولا يتكلفون الكلام ولا يتصنعون الأساليب إنما كانوا على يعني أمر الميسور في كلامهم والتفكير كان تفكيرا نم نمطي الواقع يعني لم يكن تفكير تشريدي مثل عند اليونان يبقى يطلعون ينزل وقايسلا العربي على وهذا ظهر في شعرهم يصف ما يرى ويتكلم بما يعلم وهكذا هذه القضية أن العرب اللي بيكونوا أصحاب فلسفة وكذا وكذا لكن لما تأتي مسألة التحليل والتحريم يعني التحليل والتحريم في الأمم الاخرى كان مبني على العقائد الفلسفية طيب عند العرب لا أي شيء على مقايسات شيطانية ولذلك لما تقرأ في سورة الأنعاد ترى التناقض ترى التناقض الواضح في التحليل والتحريم لماذا؟ لأنهم كانوا عندهم شرعة الآباء اللي يعني يعني الذي يأتي في رأسه شريعة ويكون متمكن ولذا ححظوة في في القوم يعني يجعلونه ماذا يجعلون هذه شريعته؟ واضح خلاص يقرون عليها ويمضون عليها ولا يخرجون عليها ثم يعظمونه قول هذه شريعته أباينة واضح ولذلك الباطل في, في في في الذبائح ظهر في مسألة ال التولي الأنعام والحرث نحو ذلك كما قال الله تعالى وجعلوا لله بِمَا ذَرَأَهَا من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا فما كان لشركائم فلا يصل إلى الله وما كان لله فيوصل لشركاء سهام يحكمون إلى غير ذلك يعني لما تنظر فيه كما قلت لك ترى سفها كما قال ربنا ترى جهلا ترى تناقضا إذا كربنا ربنا يقول في قوله تبارك وتعالى ثمانية أزواج من الضأن إثنين ومن المعز إثنين قل ذكرين حرم أمين إثنين أم اشتملت علي أرحم الأمينين نبيوني بعلم إن كمتم صادقين يسكت العربي لأن التناقض يقولك شرعة آباءي خلاص يسكت ومن الإبل إثنين ومن البقر إثنين قل ذكرين حرم أمين إثنين يعني تناقض التحير التحير أم اشتملت علي أرحم الأمينين أم كنت شوادائي صدق الله وهذا إلى آخر الآية شو الله معنا في أم أولائك فكان استنادهم في التحليل والتحريم إلى تجريد العقل كل واحد عنده فلسفة خاصة ويحلل ويحرم لا يعني ليس فيها تناقض بل يملآن بالتنقض وأضعف أضعف من عند العرب لكن اريد أن أقول لك أن مسألة التحليل والتحريم العرب لما فهموا حتى لا يلزموا يعني طبعا في فكرهم الجاهلي حتى لا يلزموا أنكم حللتم حرمتم من عندي أنفسكم قالوا هذا من عند الله ليطفوا عليه ليطفوا علي الشرعية كما يقال هذا من عند الله عزّ وجل. من عند الله مثل ما تمشيها أولا من عند الله من باب الجبر لو شاء الله ما أشركنا ولا نحن ولا أباؤنا قالوا لو قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء يعني هذا من باب الجبر شاء الله لنا هذا اذا يرضاه فهذا باب غلط كبير يعني. هذا ممكن بعدين نحلله في قصة العرب مع التحليل والتحليل لكن متفهم ان التحرير التحريم هو منازعه منازعة لنزعه الانسان لربه. فالعرب لما فهموا لماذا قصة ينسبونها الى الله بعض ناس لا يفهمها لماذا العرب نسبتها الى الله لأنهم يعلم ان الله هو اللي حرر حر وحرم هو الذي يحلل ويحرم فهمت العرب لما علم ان التحرير التحريم من الله نسب باطله الى الله طيب هذا ليس اعذارا اريد ان اقول لك أنه عنده في في في في استباقيه الفكر الجاهلي أن التعريم يكون من الله من رب العالمين سبحانه فلما فرضوا ما فرضوا وقدروا ما قدروا من محرمات باطلة قالوا هذا من عند الله طيب ليش السبب يقولوا هذا من عند الله طيب قالوا هذا عليه أباؤنا ليعطوها الشرعية أن هذا من الله كيف ان من الله أم يعلمون جاء به نبي لذلك ربنا يقول نبئوني بعلم آثار أنبياء كتاب منزل ما عندكم أنتم ما جاءكم كتاب ولا نذير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بيؤني بعذ يقال فمن اظلم ممن افترا الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم ان الله لا يهدي القوم الظالمين إلى أن جاءت حجتهم ما يعجتهم في صفتنا قال الله عز وجل فان كذبوك ردوا عليك هذه الحجج أن هذا التحليل والتحريم باطل بين الله عز وجل في التناقض وأن الله منزه عنه لما فيه من النقص وأنه لم يشرعه لأنهم يعجزون أن ينسبونه إلى نبي شوف العرب ما قالوا مثل اليهود يهود لما سمسكوا بالمحرف لما أهلوا وحرموا قالوا هذا من عند الله وذي شريعة موسى والنصارى قالوا هذا من عند الله وذي شريعة عيسى فهكذا ذا قلت نبيون بعلم يعزونه ويكذبونه على الله وعلى الأنبياء أما العرب فكذبوا على الله لكن لما قالوا ما تعلق ما عندهم علم يعجزون فإذا عجزوا رضوا بالتقليد قالوا لو شاء الله ما أشركنا لذلك ربنا قال فإن فقد فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا يعني انظر حجتهم في تبرير التحل التحليل التحريم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء الله أكبر هذه حجتهم ما حجتكم في نسبة هذا التحريب من الله قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء هذه صورة أنعم قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل قالوا لو شاء الله ما أشركنا يعني ير... يرون أن الإرادة الكونية هي الاراده الشرعية هي الأمر النهي قل لان عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن هذا ظن ليس الحجة لكن القرآن فرق بين العلم والظن الظن هو ما يقول الشخص برأيه تكلفا وإن أنتم إلا تخرصون تكذبون قل فلله الحج البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين قل هلما اي ادعو شهداءكم الذين يشهدون هاتوا شهداءكم كباركم كبار السن ممن ادرك الاجيال وادرك الكبار ممن يشهدون ان الله حرم هذا قل هل عندك قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا يقول ربنا لنبيه فإن شهدوا بالباطل فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم هذا تحليل والتحليل الشرعي أن لا تشركوا به شيئا والولدين يحسن إلى غذلك إذا نسبة العرب كالفكر من تحليل التحليل الله لله ليضفوا له الشرعي لأن هذا دليل على أن يرون المشرع هو الله تخيل شوف أنت ممكن بعض الناس يستدل بهذه ليدافع عن الأحوال الديمقراطية والعلمانيات اليوم قال لكم لا لم ينسبون إلى الله انت بيسوي لك انه من العرب العرب لما قالوا هذا من عند الله شر من وجه دون وجه لما قالوا هذا من عند الله لا. قالوا لأنهم عالموا أن التعين لا يكون إلا من الله لكن قالوها بلا برهان وهو كذب والتخرص كما قال ربنا أما العلماني فإنه كل من يقيم سيادة الإنسان للتحريم الحكم فإنه لما لا يقول هذا من عند الله في هذا الوجه تدرون لماذا لأنه لا يرى الله عز وجل له الحكم وحده. مش كفرق يعني العرب لما قالوا هذا من عند الله لأنهم علموا ان لله الحكم فكذبوا لما قالوا هذا من عند الله تمام أما العلمانيون والديمقراطيون والأنظمة الاقتصادية الاشتراكية لما تسن مناقضات دين الإسلام سبب ذلك لما تعطي الإنسان حق أن يشرع ما شاء مثل اليوم مثلا فرنسا وضعت الاجهاض حق شرعي في الدستور أول دولة أوروبية أو في تلك المنطقة تقر بأن الاجهاض يعني قتل النفس بغير حق حق شرعي يجوز حلال ليس بشريمة رفع التشريم على الاجهاض هو قتل نفس بغير حق كفر ولو كان المقتول كافر من الأطفال إذا ربنا قال في أطفال المشركين وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب من قتلت هذا من أعظم الكبائر وأعظم الإجرام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم يقول نحن نرزقكم وإياهم نرزقهم وإياكم في صورة الإسراء إن قتلهم كان خطأا كبيرا خطيئة جريمة ويأتي العلمانيون لا لها الحق طيب الآن العلماني لما شرع مثل هذه الكفريات هو انطلق من أن الله ليس له السلطان يحلل ويحرم والعربي لما قال هذا من عند الله لأنه استحضر أن الله هو المحلل المحرم من هذا الوجه العلماني أكثر العلماني أكثر من هذا الوجه لأن جيب أنت شخصي واحد يقر أن الله عز وجل يحل يحلل وحنه واحد اصلا لا يقر ملحد ملحد في الأمر ولو أقر بأنه خالقه كبعض الربوبيين من الملاحدة وهذا كثير في العلماني قل ربنا خلقنا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ما شاء الله القرآن بل يبني دور القرآن ويسوي مسابقات لحفظ القرآن ما عنده إشكاء ويطبع المصحف لكنه يلحد في الأمر قلت تحيه الله عز وجل لا يتدخل لا يدخل حكمه ولا يتدخل شرعه في التحليل والتحليل يعني في نظام الحلال والحرام والعقيدة والمنهج والفرض والحد في مسائل في مسائل المنظومة الدولة ككل يعني يلغى هذا الحق شكك أكفر. أكفر من القصة كيف إذا اليوم لا تتعامل وهذه نقطة قلت وكرر لا بس إذا ما يأتي مثاق مكان لتكرير هذا الموطن لا بس قلت وكرر إن الذين يناقشون بآثار ابن عباس كفر دون كفر وعطاء وفلان وفلان هؤلاء جهله في التنزيل وحمقه في الاستدلال لأنه ولا واحد يأتي إلى دين أصل فيه كفر على الحاد في الأمر يعني ابن عباس يتكلم على من أقرب الأمر وخالف في جزئياته بالمعصية والشاوة ولواء لكن واحد يلحد في جنس الأمر أن يكون لله جنس الأمر نفسي قبل أن نأتي إلى الأوامر التفصيلية، جنس الأمر نفسه كحق لله أن يكون حاكما حكما، و يكون سبحانه وحده هو الذي يشرع الأحكام ويصنوها ويبتدئها لزوما للعباد ورضا منهم بها. يعني ينفي ذلك. كل ترى كل الديانات الوضعية التي تمارس وفق صلاة مجلس الشعب ولا البرلمان وغيره، كلهم يمارسون هذا الأصل. هذا القصر، ولذلك من الاله الباطل في الدولة الحديثة المدنية هي الدولة نفسها، هي الإله، هي الممارسة للأمر من سلطه التشريع بالأورني هي للمخلوق من كل وجه محصورة فيه، يؤبر عنها في الدستير سلطة الشعب أو حكم الشعب أو سلطة الأمة أو غير او سيادة الشعب ونحو ذلك هذا مهم جدا تحقيقه وتقريره حتى تكون على ذكر منه. طيب. قال ربنا ولا تتبع خطوة الشيطان قوله تعالى إنه لكم عدو مبين أي بين قول الله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قوله تعالى إنما يأمركم بالسوء سوء كل وقبح قال ابن عباس وإنما سمي سوء لأنه تسوء عواقبه وقيل لأنه يسوء إذاره والفحشاء من فحش شيء جز قدره وفي المراد بها أي هنا خمسة أقوال أحد أنها كل معصية لا حد في الدنيا والثاني أنها ما لا يعرف في شريعة ولا سنة والثالث أنها البخل وهذه الأقوال الثلاثة قول عن ابن عباس والرابع أنها الزنا، قالوا السد والخامس المعاصي قالهم مقاتل. قولوا تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي أنه حرم عليكم ما لم يحرم قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا أجابوا يعني بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله اختلفوا فيما نزلت على ثلاثة أقوى اختلفوا فيما نزلت على ثلاثة أخوان <تصفيق> قال حدوى أنها في الذين قيل لهم كل مما في الأرض حلالا طيبا فعل هذا تكون الأول من عائدة عليهم هذا قول مقاتل الثالث أنها نزلت في اليهود وهي قصة مستأنفة فتكون الأول من كناع عن غير مذكور ذكره ابن أسحاق بن عباس والثالث أنها في مشرك العرب وكفار قريش فتكون الأول من عائدة إلى قول ومن الناس من يتخذون من دون إليه أندادا فعلى القول الأول يكون المراد بالذي أنزل الله تحليل الحلال وتحريم الحرام، وعلى الثاني يكون الإسلام وعلى الثالث التوحيد الإسلام طبعا يشمل هذا كله لا منافات بين المقالات وإذا قيل له في جنس الكفار كلهم يهود الكتاب مشركين قال ألفين بمعنى بمعنى وجدنا واضح معنى وجدنا قال أو لو كان آباؤه لا يعقلون شيئا من الدين ولا يتدون له أي يتبعونهم في خطائهم وافترائهم. هذه الايه فيها ذم اللوم لما قلدوا واتبعوا من غير سلطان من الله سبحانه وتعالى لاحظ هنا اريد التلخيص في هذه القضيه المهمه جدا قالوا تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابائنا ان شاء الله بعد الدرس ذكروني ساطرح سؤال في السياق هذا يعني التدبر اولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا يهتدون سبحان من انزل كلامه نورا وهدى انت اليوم لما تبحث عن كل الأديان من غير الاسلام اديان تعدد في الباطن يعني من غير الاسلام الاسلام دين الله الواحد الحق سبحانه وتعالى اذا تاملت في الأديان سواء التي تنسب إلى الله وهي هي بدع ضلالة كفر كاليودي نصرانية وغيرها أو الذي ينحتوى أصحابها ويكتبونه، كل دين له مرجعية أي له مصادر تلقي نتكلم عن مصادر الكلية لا نتكلم عن مصادر التفصيلية مصادر الكلية التي يتفق عليها أهل القبلة في الإسلام هي أربعة كما نص عليه لهم الشرعي أجناسها متفق عليها كتاب الله بل كتاب الله حكى الإمام أحمد عدم الخلاف بين أهل القبلة في الاحتجاج يبيه كله نعم وإذا كمن زاد في حرف او قص من حرف كفر بحرف من سوى في التنزيل فهو كافر أو فيما هو مجمع بين أهل القبلة جميع لكن القرآن حجة جنسه حجة عدال القبلة والسنة جنسها كمصدر عام حتى ما يعجي شخص غبي يقول لأهل الرأي ولم يقبل خبر الواحد فإذا قلنا جنس جنس الشيء لعمومه بين أهل القبلة نعم فيها البدع ترد أحاديث به طريقة معينة في التصعيد في القبول كذا هؤلاء البدع جنس الإجماع إنه حجة كمصدر اتفاق وجنس أقوال الصحابه رضي الله عنه هذه الاربع محل اتفاق أربعة هذه محل اتفاق وممارسة سواء يمارس السني بالحق صدق ومارس البدع بالمتشابه والتاويل فست. طيب كل دين له مرجعية كل دين كل دين له مرجعية هذه مرجعنا نحن المسلمين يعني لما أنت تقول حاكمية الشريعه كلمه حاكمية سمعها كثير تلك هي مصدر صناعي كالجاهليه فيها يا ان يا النسبه يا المبالغه في الوصف فيها النسبة لمن الله طيب حكمية الله تعالى تجلت في تحكيم الكتابي في تحكيم السنه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحكيم الاجماع سبيل المؤمنين في تحكيم اقوال الصحابه المهاجرين الانصار هذه الحاكمية اشتفهموا مصادرها فينا أحكام الله فلما نحن نقول دين الإسلام يحكم لو حاكمية ونقنعني هذا يعني أن هذه المصادر تكون محكمة يعني كل الناس يرجعون لها ويستقن من الأحكام فمستقل ومستكثر لكن تكون الأصل أنك تؤمن بها كلها لا تفرق بينها يعني لا تكفر بأحدها أحد هذه الأربع الأديان الأخرى لها مصادر في التلقي فماذا تروح لليهود؟ من أن يتلقى اليهود على الحرام؟ يقول لك التوراة سفح القديم والتلموت هي الشريعة الشفهية والمثنات ممكن واشياء ويختلفوا من طائف الطائف لكن في المجمع يجمع النصارى يطلقوا من طبعا العهد القديم أنه كله منسوخ انه المسيح جاء ليلطله والحق ان الله عز وجل الحق الذي عندنا يعني أنه المسيح عليه السلام عيسى بمريم نسخ بعض التوراة ولوحل لكم بعض الذي يحر عليكم ليس كلها يعني لكن عنده بشريعة الأباء وهي مراسيم كنسية موروثة يعني من باب تقريب الصورة نحنقوله آثار سلف طبعا آثار سلف في الدرجة الرابعة في درجة التلقي للأحكام أما درجة الفهم والتحكيم فهي تشمل الكل في السهم السلف محكم على الكتاب ومحكم على السنة محكم على في فهم يعني الكتاب وفهم السنة وفهم الإجمال لكن جنس فهم السلف يعني. لو يكون من صورة وصورة الإجماع مرة تيكون تيجمع سكوتي إحاط إقرار هذا تفصيل يرجع نصر السيد لا لكن القصدي أن هؤلاء عندهم مارسين كنسية هذا بالنسبة للنصارى يختلفوا الكاثوليك لهم أباء الأرض ذوكس لهم أباء فروتوستانت لهم طريقة معينة لكن كلهم عندهم قدر معين ماذا؟ لابد عنده مرجعية يرجع لها في تلقي الأحكام الجاهليون العرب ما مصدره في تلقي الأحكام؟ أباءهم من ابائهم على التحديد عمرو بن لحي وما بعده هي ست اجيال إلى النبي إلى مولد النبي ثم مبعثه صلى الله عليه وسلم هذا مرجع العرب ستة أجيال توارثوا الكفر وألفوه وسنوه من هاجل. كل هذا قلد الآخر وبعضهم كان له سنن خاصه خاصة قامس فلان فلان وذكر القرآن كثير من جهلتهم فارسيا يعني بعد عمرو بن لحي هذا مرجع العرب الجاهلي إذا قلت له ما حكم كذا ينظر إلى شرع ابائه يفتح شرع ابائي سواء كان شرعا مكتوبا طب العرب ما كان يكتبون كان شرعا شفاي فقلوك شرعنا يقرر البحيرة حرام بحيرة ما شقت أذنها مثلا ما بوحرها قلوك كان حرام ركوبها حرام كذا حرام حرام حرام قلوهم حرام من الله شوف افتراء على الله يحرم الحلال ثم ينسب ذلك إلى الله ترون اليهود تقول لهم ما حكم كذا يروح ال العهد القديم أو ينظر في التلمود شريعة شافية ويعطيك الحكم. بدخله حكم الخنزير يقول لك حرام اليهود الخنزير عندهم حرام في العهد القديم طبعا محرف والتلمود حرام ما يحل من الخنزير شيء. تروح خلو حكم الخنزير النصارى خلوا بحكم الخنزير يختلوا عموم النصارى يقولوا لا لا نقول حلال قل ما عندنا حلال ولا حرام كما قرشنودا. إحنا ما عندنا لا حلال ولا حرام بالحب ماشية نسأل بالحب تحب الخنزير ويخرج عليك وجاكل يعني وضربت مرة شاورمة خنزير وعجبك ولذيذة وجميلة خلاص حلال بالنسبة إليك واحد آخر أكل خنزير وتقيع ونبتت له وأشياء وكذا حرام بالنسبة إلي هكذا شئ يا شهوة إذا الذي يريد نصل إليه المسلم كل حكم رزقك حرام ما الدليل لك حرمة عليكم كذا ولحم الخنزير فهي القضية كل واحد عنده مرجعه سؤال مطروح له مرجعية الديمقراطيين والعلمانيين وهؤلاء ما هي المرجعية العامة يشتركوا فيها أساس في التلقي العقل هذه فلسفات بالمناسبة والفلسفات هي تجريد عقلي في دراسة كل الظواهر الدينية الطبيعية الاجتماعية الثقافية السياسية العقل مجرد للنقد والتشريع فهو يقام مقام صلى الله علية يقول وهي يتصور تقول وهي مبدأ تحليل مبدأ, مبدأ النقد مبدأ الرفض مبدأ القبول مبدأ الاستحسان مبدأ التقديم باطلاق دون حدود يوم تحدد العقل يقول لك لا اصبر انت تحجر على إرادة الانسان ويدخلك في السياق هذا طيب لكن المنظومة الدولة الحديثة كتبت كتبا ليست مودسة هذه هي الميثاق المرجعية في الحاكمين هذا بذات الكفر. فعل هذا بذات كفر لماذا؟ لأنك أنت يعني دون أن تصرح لما تضع ميثاق في المرجعية دون أن تصرح حتى لو لم تصرح أنها من عند الله أو أنك ترفض مرجعية الشريعة بمجرد تضع المرجعية وتقول أنا مرجعيتي هذا الكتاب إذا أنت نقضت مرجعية الشريعة حيث يجب المقصة يعني. لأنك أنت كما كما يقال آمنت بالطاوت لأن كل مرجعية خلاف مرجعية الإسلام في مقام الكفر هي مرجعية الطاوت لذلك في نفس الآية هذه الآية التي نقرأها الآن أرجع تفسير النبي حاجة ولم يذكر هنا صاحب الزاد هو تفسير بن عباس قال وإذا قيل لهم شوف بن عباس فقيه شوف تنويع التفسير اتبعوا ما أنزل الله مرجعية شريعة قالوا بل نتبع ما الفينا عليه أبا أنا. قال كعب بن الأشرف طيب كعب بن الأشرف. نحن تقولن أبعضهم قال نزل الآية ليوت أشرب ابن صاحب الزاد لأنهم هم هذا مرجعيتهم. تأخذ أخبرهم روان أربابه يعني لما يجي يضع الحكم ويعين ما حكم كذا من الأعيان من الأوصاف من الأفعال من لكي يحسينها يقبحها هو ما عنده قوه لك ارجع إلى ما كتب كعب نشرف أو ما قاله كعب نشرف فأقاموه حكما كما قال الضحك ما حكموا بي رضو به. هذا معنى نصبق أحبارنا لكن نحن في الشريعة حاكمية ترجع المصادر تحسينا وتقبيحا أي نعم قد يدرك العقل تحسين بعض الأشياء وتقبيحا في المجمل لكن تفاصيل الأحكام ترجع للشريعة في توصيف الأشياء في الحكم عليها تحليلا وتحريما ونحو ذلك هذا الإمام الشرع طبعا المجمل للشريعة نتكلم لها نتكلم في التفاصيل التي قد يقع فيها المخالفات فهمت فالمقصود أن كل دين له مرجعية أعظم ما في هذه الكتابات المعاصرة التي يوقف أنها أولا نقضت المرجعية الربانية التي أمرنا بأن نتحاكم إليها ونؤمن بها أن مصادر في تلقي الأحكام في العقيدة في كل أبواب ومناحي الحياة وإذا كتب الفق تجد من الطهارة إلى الإقرار تمر بالعبادات والمعاملة في كل معاملة في كل تسكينة في كل تحريكة إلا فيها حكم أعظم وأكثر وأكثر من هذه الكتب أنها نزعت هذا المعنى صار المرجع لها هي التي تتحكم لك في كل تحريك وفي كل تسكينها وتجعل من تراتوبيات تلقي الأحكام عندها أن العقل مقدم كذا وأن الشريعة يقل بمبادئها العامة وليست مصدرا في التلقي ولو كانت مصدرا سيكون معها مصادر تقيدها فوقها يعني هذا كفر بالله عز وجل يفهم التوحيد ويفهم معنى لا إله الله. في مضمنها في الطاعة ويفهم ما معنى أشهدون أن محمد رسول الله في مطابقتها باتباع الشريعة سيفهم كلامها هذا كفر ما يحتاج هذا العام يفهم هذه الأمور لكن اللي غلبت الجهل وكثره الإرجاء الغالي وبعد الناس عن حقيقة, حقيقة الإسلام إلا من رحمه الله صارت هذه المعاني صعبة إدراكها عن كثير من الخلق يعني يوم لما عام يدعى قل له تعال قل نعم لكتاب معاصر هو لو يعرف التوحيد في القدر العام يعرفنا ذكوفنا يخرج يكون مشرعية شرع بدل ما تقوه هذا مثل ما واحد قالوا لو تعال قل نعم إلى ما ألفين عليه وضعوا له كتابين قالوا هذا كتاب ألفين عليه أبائنا يقال نتبع ما تعقل له نعم نعم يح كتب نعم من من يحكمني أن يسودني أن يكون مرجئ لي أن يكون قوام أمري وهذا لا يكون إلا لكلام الله سبحانه وتعالى لا إلا لي أحكام مصادر تلقي الشريعة التي رضيها ربنا لنا وهذا كان من من أص الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش من؟ من؟ كما خالفهم النبي في أصل الخلاف في عباد الأوثان بالوسائط خالفهم في المرجعية ما يجيني واحد يقول لي ذا كلام قطب هذا القرآن الاشكال عند القطبيين غلوا دخلوا فيها ما لا يدخل ورفعوها فوق الحد الذي أنزلها الله وإلا لو سئلنا هل الرسل لما خالفت الأقوام أنت أقرأ القرآن بتجريد الآن أليس هناك خلاف في خلاف كما كان هناك خلاف في إبدة اللات إبدة العزة وإبدة مناج وثالث الأخرى وأن وصاية بينهم وبين الله كما أنه كان هناك خلاف حقيقي تكلمت على صورة كاملة كالأنعام في مسألة المرجعية وذلك اليوم تجد الذين يتصدرون الدعوة حتى ده نأثر على اختلافات تيارات سلفية أنه بعضهم مركز على النوع الأول ويسميه التوحيد ويغلق الباب هو توحيد لا شك وصل الدين ويغلق الباب فكلامه كله في شكل الوسائط وشرك الشفاء والتزلف لغير الله بالذبح والنذر وهذا حق لكن تجده لما تأتي مسألة المرجعية مصادر التلقي حرمة الشريعة أنا, في الأصل. أنا لا أتكلم عن التفاصيل التي قد يقع فيها المعصية والكلمة المرجعية الجنس الرجوع للدين الآن بما تدين إن حققتني في خبر أو عقيدة أو حكم أو حلال أو حرام كل واحد عنده مرجعية يرجع إليها ولا أتكلم عن الشرع المؤول يعني اللي هو كلام الفقهاء واختلافاته لا لا لا شيء مجمع عليه بين كل الفقهاء بين كل الطوائف المنتسبه للإسلام في ضمن الثلاثة والسبعين أو في ضمن الثلاثة والسبعين مع هذا الحديث كل من على هذه المرجعية بس القرآن لو القرآن حتى الجميع لا تخالف فيه كما قال أحمد لهم في المناظرة هذا القرآن الذي لا يختلف فيه أهل القبل يعني أنتم لا تخالفون ولا هالقبل يخالفون أنه حجم هذا القرآن لو القرآن كذاب الله سبحانه له أصل العلم فين هو اليوم في الكتب المعاصرة مهيمن عليه وربنا أنزله مهيمنا على التوراة التي كتبها بيده فكيف بما كتبوهم بأيدهم اللي واحد جعل التورات مهيمنة, مهيمنة على القرآن كفر. واحد جعل التورات التي كتبها الله بيده فماذا المعنى؟ لو جعل شخص تورات التي كتبها الله بيده مهيمنة على القرآن كفر. فما بالك من يجعل زبالة الأذهان والأفكار مهيمنة على القرآن؟ لذلك نحن اليوم نقولت مرة نحتاج ندرس السيرة النبوية دراسة عميقة وندرس القرآن وننظر أين مواطن الخلاف هل فقط؟ الشيء النمطي أن الأنبياء اختلفوا مع أقوانهم في باب من يعبد فحسب. شرك الوسائق تقييد هذا ليس صحيح النبي صلى الله عليه وسلم خالف قومه في المرجعية أيضا هم كان عندهم مرجعية عقائدية ليست مرجعية أحكام فحسب، حلال الحرام هي مرجعية شاملة للعقيدة شاملة للحلال والحرام لمفهوم الدين كله ومكوناته وأساسه كانت عندهم مرجعية التألف آثار أباء وإذن كرروا هذا كثيرا في القرآن وقدموا واكتفوا وأظهروا الاكتفاع في صورة المائدة صورة الحرم من آخر ما نزل شوف سبحان الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما نزل الله القرآن مرجعية القرآن وحي وإلى الرسول السنة قالوا حسبنا يكفينا ما وجد عليه أباء إذن كان عندهم إشكال في المرجعية ولذاك أنا كما أني أدعو في باب التوحيد وعلم عوامل المسلمين وحقق لهم معنى أن يعبد الله وحده وينادي الله وحده ويستغيث بالله وحده ويستجير بالله وحده ويستعين بالله وحده, ويستعين بالله وحده ويسأل الله وحده ويكفر من عرض من دونه أيضا ادعوه أن يكون مرجعه في عقيدته في توحيده في جنس الأحكام إلى الكتاب والسنة والإجماع وأن لا يكون مرجعه إلى ما ألف من دساتير وضعية من كتابات عصرية هذه خطيرة جدا واليوم كثير هذه الأفكار هي اصلا إشكالية في المرجعيه كل هذه الأفكار معاصرة يعني أنت لو تأخذ النسوية أو بعضهم يقول هي المرأة تريد أن تستأثر بحقوق طيب لو ان امراه رضيت بمرجعية شرعية تتكلم على حقوق حقوقك بالشريعة وهذه الحقوق نحن نأخذه على أن ماذا؟ على أنها حقوق ليس مي ما يأمل نزاع لأن النسوية تتكلم على امتيازات في فرق بالامتياز وحقوق الامتيازات هي ما يمشي مع الرغبات وهذا الذي موجود في النسوية. مرأة ترغب أن تكون مزاحمة للرجل مختلطة بين زيعة لحيائها هاتكة لستريج البابية هذه امتيازات. هذه الامتيازات والامتياز يتبع الرغبة والشهوة والهوى. أما الحق الشرعي هذا تعبد ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة هذه حقوق ماذا؟ حقوق يعني واجبات شرعية في التزام في ثواب وعقاب في مراقبه لله سبحانه وتعالى وهذا أمر مهم جدا لذلك أنت أي واحد تجده ما أحسف فكرة نسويه على علمانية على ديمقراطية على حداثة على أي مفهوم سواء كان مفهوما عاما عقائديا ولا مفهوم حكمه في سياق رغبوي حقوق الطفل حقوق المرأة حقوق الكذا الأموال الشراكرة هي أصلا نقد مرجعية شرع هو يريد وخلع ربقة مرجعية شرع يحكم ويريد أن يكون الحاكم هو هواه أن الشريعة ملزمة وإذا حكم الله ورسوله بحكم لا يجوز لك فيه الخيار بل يجب التسليم والاذعان فهذه نقطة أحبب التذكير بها انها مهمه جدا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين على آبائنا أو لو كان آباؤهم لا شيئا ولا يتبون هنا قال ربنا في المشرعين الآباء الواضعين المنهاش إنما ألفوا اباء ضالين فرعون على آثارهم الآثار الاباء هي شريعتهم ربنا قال في المشرع ماذا قال في وصفه أولو كان آباءهم عجلة الاستفهام الاستنكان عليهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا يعني إذا كان أبوك سفيه مشرع ليوضع لك هذه الأحكام سفيه لا يعقلون شيئا ولا يهتدون بوحي ولا نور نبوة وإنما بجهليات وظلمات. تتبعون هذه سمات كل مشرع من دون الله تعالى أنه سفيه وأنه لا يهتني ضال. لا يهتدي من نور الوحي ولذلك هم يعتمدون على التجارب وتجارب هذه دائما يكون فيها جانب ماذا جانب الانبهار والذل ولذلك كلما جئوا كتبوا دستور الأيام السنهورية والدساتير في الأمة صورة واضحة يعني كانت مبنية على الانبهار بالحضار الغربي انظر الغرب هذا كذا فجابوا القانون الفرنسي قانون انجليزي والغالب تنظيم الاحكام في القانون الفرنسي وصاغوا قوانين كما هي في القانون الفرنسي وغيره اليوم فرنسا ما الحرية ومرجعيتهم والمرجعيتهم مبادئ الثوره المزعومه وسلطتهم يقرون بما بما يناقض الفطره نبيوصل ضرر يقول لك الاجهاض حق شرعي دستوري قتل نفس بغير حق يعني هذا حتى من جانب الفطرة ومن جانب الالف الحيوانات لا تفعل العجماوات لا تفعل لا تقتل أولادها هذا الأصل في عيان بل تحميها وتحرن دونها لكن كما قال ربنا ولو كان أباؤهم لا يعقلون شيء ولا يحترن نكتبه بهذا القدر إن شاء الله صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا